لَا مُشْرِكَ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَسَّهُ صَاحِبَتُهُ وَلَا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّ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 وكم مضى منتم ان لي يبعث الله احدا وان ما لمسنا السماء فوجدناها مليئ اسحرا شديدا وشوبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسماء فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدَا وَأَمَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِنَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِنَا رَبُّهُمْ رَشَدَا وَأَمَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كن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 مَن يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْتاً وَلَا وَهْقاً وَأَمَّا مَنَ الْمُسْلِمُونَ وَمَنَ الْكَافِقُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ وَأَمَّا الْكَافِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مما حطبا وان لو استقاموا على الطريقه لا اسقيناهم ماء غدقا لنفثناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلك وذابا صعدا وام المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما طام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إن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 إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم قالدين فيها أبدا حتى فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ